صرخه من قلبي يا ربي تحمي وتبارك شعبي تحمي وتبارك شعبي من قلبي يا ربي من قلبي يا, ربي. شعبي. شعبي. يا قلبي صلي لبلدي بلدي الغالي عليا روحي ساكن حبه يا يسوع احفظ سوريا يا قلبي صلي لبلدي بلدي الغالي عليا وبدمي ساكن حبه يا يسوع احفظ سوريا اسمي لده قاضي تقصي زي ربي سوريا ندخل الشام بلي كان لكن لكن نورك يا يسوع كسر الظلام تترفع اسمك علي وتوجها بالسلام اش رؤيا يسوع بنوراك على سوريا الان تترفع اسمك علي وتتوجها بالسلام